ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفر وحلوا قومهم دار البؤار جهنم يصلونها وبأس القرار وجعلوا لله أندا دل يضل عن سبيل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 قبل من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاص.